الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تختر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكهام والحب ذو والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 جعل البحرين يلتقيان بينهما برزخ الله بغيان، فبأي آلام ربك مات كالربان؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلام ربك مات كالربان؟ وله الجوار المنشعات في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإسرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكربان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكربان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا لَوْ مِنَّا قُضِيَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَانْفُدُوا لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِالثَّلْقَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان فإذا شخصت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون وسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينما وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يقم مثلهن لم يقم مثلهن قبلهم ولا جان فبأي آلاء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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثهن عرس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام